قال كذلك إنه إمام مسجد ويصلي بالناس منذ خمسين عاما يعني أن عمره لا يقل عن الستين أو يقاربها هكذا الذي يظهر لي والرجل لا يحسن كتابة الآيات ولا يفهم شيء في لغة العرب وهذا من خلال كتابته وقد يكتب الآيات خطأ آيات خطأ فلعل قال يقول لماذا لم ينقلها من المصحف نقول هذا يعني من ضعف عقله وأن الله تبارك وتعالى أخزاه وراد أن يظهر, يظهر يعني جهله وكذبه ومينه وإلا كان يستطيع أن ينقلها من المصحف خاصة وأنه يفتبه كتابة لا ينطقها نطقا ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك فالحمد لله الذي أظهر الكذب وأهله ومن ذلك أنه ذكر قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة كتبها كيف فما بهن فآتوهن أجورهن فريضة وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم ما تأبى ولا تقوم على قبره كتبها كذا إن مات منهم أحدا لا تصلي عليه ولا تقوم على قبره أبدا إن حتى كلام عربي خطأ يعني لا نقول القرآن كلام عربي تكلم كلاما عربيا فصيحا صحيحا لا يحسن ذلك وكذلك له فهم سقيم وذلك عندما تكلم عن قول النبي قول الله تبارك وتعالى ولا تقوم على قبره قال ماذا قال هذا معنا إن الرسول كان يجلس على القبور يعني لا تقوم على قبره يعني لا تجلس على قبره والنبي كان هذا معناه أن الرسول كان يجلس على القبور يعني لا نقل ولا عقل فالله الحمد والمن ولذلك قيل قاله المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخل جهالة في الشقاوة ينعم وقال كذلك عن آية الوضوء قال بحثت في الصحة فوجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ولا يغسل ولا يوجد أي دليل إلا أن عمر فعله ذلك وكتب الآية خطأا قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم والآية فاغسلوا هذا خطأ في الآية أيضا ثم كذلك نقول إن أقل طالب علم يعني مبتدئ أول ما يبدأ يبدأ بحفظ بلوغ المرام أو عمدت الأحكام وأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد في البخاري برقم 92 ومئة وفي مسلم برقم 78 وخمسمائة وحديث عثمان بن عفان في البخاري برقم 59 ومئة وفي مسلم رقم 60 وخمسمائة وحديث أبي هريرة في مسلم برقم 600 وفيها جميعا أن الرسول كان يغسل رجلي هذا الكذب. ثم كذلك قال إن آمين إنما أمر بها أبو بكر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم قلت في البخاري برقم 47 و700 ومسلم برقم 45 و900 من حديث أبي هريرة وفي مسلم أيضا برقم 31 و900 من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي كان يقول آمين ويأمر بها صلوات ربي وسلامه عليه وقال عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من المجوسي والفرس وغير ذلك قلت حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وهذا في صحيح مسلم برقم 23 .900. قال هذا البحراني لا ننسى وضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الحصى للصلاة قلت هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا البحراني إن عمر بن عبد العزيز كان يضع قليلا من الرمل فوق الحصير فيصلي عليه ومعاوية هو الذي نهى عن ذلك قلت أريد أن أقترح اقتراها على الشيعة بشكل عام طالما أنكم تريدون الصلاة على التراب لماذا تفرشون مساجدكم دعوا مساجدكم ترابا وصلوا على التراب خاصة وأن المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة والكفين والركبتين والقدمين فلا تفرشوا مساجدكم وليست العبرة بالجبهة وإنما بهذه الأعضاء كلها فدعوا السجاد لنا وصلوا على الرمال ودعوا هذا الأمر ولا تتكلف ولا توسخوا السجاد وأنتم ترمون عليه التراب أو كما تدعون أن عمر بن عبدال كان يأخذ شيئا من الرمل فيضعه على الحصير ليصلي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وأقول أما معاوية رضي الله عنه فقد أكرمه الله تبارك وتعالى ببغضكم له وأراد الله جل وعلا لا يقطع الأجر عنه بسبكم له، فرضي الله عن معاوية، ولعن الله من سبه ولعنه. قال هذا البحراني رمى يزيد أو رمى يزيد الكعبة حتى سقط منها قطع، وهي موجودة الآن في الخام، ويمكن للمعتمر رؤية ذلك. قلت لا يعلم هذا الجاهل أن عبد الله بن الزبير والذي حكم بعد يزيد بعد موت يزيد من سنة 64 وستين إلى سنة ثلاثة هدم الكعبة. ثم بناها من جديد على قواعد إبراهيم ثم بعد ذلك بعد موت عبد الله بن الزبير سنة 73 جاء عبد الملك بن مروان وهدم ما أضافه ابن الزبير وهذا في صحيحه مسلم آه برقم آه صحيح مسلم رقم تسعة تسع وثلاثمائة وثلاثة ألاف تسع وثلاثمائة وثلاثة ألاف صحيح مسلم أن عبد الله هدم الكعبة وبناها من جديد بعد موت يزيد ثم هدمها أو هدم الجزء الذي بناه عبد الملك مروان ثم بنيت الكعبة أكثر من مرة في أيام الدولة العثمانية فيأتينا هذا الدعي ويقول بعد هذه السنين كلها يقول يجد أثر ما رمى به يزيد الكعبة ما هذا الكذب وما هذا الزور يقول يستطيع أن يراه من وراء الخام هذا لا شك أنه كذب وسخرية بالناس